وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعي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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه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 والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عود ربيهم حجتهم داهظة عود ربيهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 ما كان يريد حرص الآخرة نزده له في حرصه وما كان يريد حرص الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيذ أم لهم شركاء أشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل فضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترَ الظالمين مُشْفِقين مِنْ مَا كَسَبوا وهو واقع بهم والَّذين آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ فِي رُضَاتِ جَنَّاتٍ لَهُم مَا يَشَاؤُون عِندَ رَبِّهِمْ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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُمْ من فضل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 بعده وترضى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من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 استجيبوا لربكم من قبل أي يأتي يوم الله معد له من الله ما لكم إما الجيء يوم إذن وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسل لك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ